قُلِ اللهُ الَّذِي أَسْقَانَا كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَذِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ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 وَأَنْ أَسْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنْهَتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْضَلَفَقُ الْإِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إِنَّ فِي الْعَالَمِينَ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَاعٍ يَسْتَضِيعُ قَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحِيِّنَ سَائِعَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ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 ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبذي به لولا أن على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبطرت به عن جنوب وهم لا يشعرون عشر كان عشر كيبو قولي يا كنتون إيا اللي حادون وعون كميدي هاي عشغذي إنو سعودي كناس أفسنا تفسير كقرآن كالكريم كأه سدعي اللباتا يضع بوكاكوما وفي يطبنى يضع من سورة النمل كميدي يكو يطبنى يضع من سورة القصص كميدي إيشو قيسة دعية اللغة تنكر أعيضون وعشرك ككوه صورة النملي وصورة مكية قولك أدل لدى توحيدك أي إيقاداتي قيسة عشرك وحوك بالله بنايا مظهر من مظاهر القيامة كاملة أما عند خراب العالم تنظر مركي بابا إيشو أددون دمان أيو آخران تعالى كذو حجروا إذا جورثوا وقع القول أريء بأودع عليهم أنك كركنة أريء بمركو كله أخذناه حانوا بعنا لهم أنك أصاب بعنا دابة النفس الدابة ما يدب على وجه الأرض بل غذا لغيره لكن عرف هذا لياقا دوات الأربعة أنت أفرت اللوغات كوسو حطول يا أحد لغوي يغنى كل كأنه في بيئة صوب بحنايا وعاتل الماما ما ينفاصرين ترى ما قيس كلام التاريخ له إنه كسب بح دونه ما كل الماما جبل صفا إنه كسب بح دونه والكاد الله عيا مركل والكاد الله عنا في كذا صوب عيا تبدي له كوشال إنه حيوانكو لنو أكتاي أيا الله شاكي ويقوم بمالوك أكتاي كلها فرسموه إن كان عصوم إلا هده يرغو سميين نفاقيا إيا الدلالة صفا قر لك دلالي وحوص لك دلالي وعلمه ده توافشيه قوليك إنه يطع سيدنا في قصو بحراء ولو سأله نلوكا دلاء عيه وصفا نفكا صبحا من الأرض نلوكا ايان ذا بدو غصبيناينا كل كان من علامات القيامة كي كمتاي علامات القيامه لا ما كيبدو وهي صغرى وكبرى علاموي يريا او لانمر حراويسك جيرو بالهودي او موكناي لكن و اهل العلم دينته يبان ايون با لا سوده اما كو كبرى ليله تظن يوي اهل العلم ومضانا تنيدوا دم با tabaddu markaa tobankii hore ee waawaynay calaamada qiyaamada waawayn qamidaa midahan neef qasa soo baxaya shabay wada tadaa leeyri kulka dadka wajigay kaga dufanay kulkood qofka galka ka ka fiya faayra maana ka fara xuroof jaduka lagontay ayaa wajiga uga dhigmayso qofgamu min gala moomin ga ku digmayna tan soo baxaysa واحد لايسا سيدة ربو الشيخي سبحانه يا بدي مارك اي صوب بحضو و اي مكاك صوب بحضو او جوال وصفه استيسا ممكن ان تود الله عن اي صوب بحضو تكلمهم نفتي صوب حيث دعب جعباتك الله لاحظ ليدة دعباداني داد دذكال لاحظ لايسا ايا ربو حكو أن الناس دذكي كانوا واعي ya yatina ayak annaga la yuqinu in ku waansuganeen in bay noqden bal naxla la yaak neef ila soob biye oo laad la yaa oo dadkii saban wajiga kaga dhufanaaya dad xwaarko naxay lay qiyamadi ila باتك اذا المريل وهذا المريل مرك اي اخي بنيه وإذا بنيه وقع القول اري ايبا اولع عليهم باتك كوركولا مركو أري ايبا كله اري احب عليهم العذاب حذابك ايبا دوشو اذا مركو كله ايان اخرجنا حدا انو الان اصابحنا لهم باتك درطو روحان وصابحنا دابة نفس حنايا من الارض بل كانو تكلمواهم تابدوا تدخوا إلها بلي أرجعندابدوا مياقو هذا شيء أوت هذا إن الناس هذا كانوا وحي نغذين بأياتنا لا يقلون أما تكلمواهم بإلله تعالى صرفكوا بلي وعوية إن الناس اللي إن الناس تدخوا كانوا تدخوا وحي نغذين بأياتنا إنك إبراء إي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا كم واحدا الربي السمادك جودة جا يا كم كونا فعل كبا يومكا يا إنتي بل سوكان واجي كانوا تدخلوا هاي النقطة يا آياتنا إننا لا آياتنا إننا لا يؤمنون كوان سوكانينو ويوما نعشر من كلهم متفوجا مما يكذبوا آياتنا تكوى الله غينا كل هذه مجرمين تاعي، أقواس أو بلالات، أباذيني ماذا، هو يلكا تاعي، إنتو ماذا على جاسوحو، على جاسوحو، أيها سيكار اللوشرينا يا، أذابك لو مهر مرينا، كويات بعضها نوادم صعدان، الله تعالى، حبيوه يلي وذكر، خسوك شرفت لهم، وماذا وحاذوجكتا يوما، مالين هنا يمريس وماذا، نحصله أنو كل من دونه يبوي. من كل أمة وما كل جد حجده وأنه كل فوجن كه واروا أسر أو ضلا دتك دتك يا خالتك يا يا أي الله صارا يا من من كمذا يكتبه كوا بينيا بآياتنا آياتنا كنا كوا بينيا فهم ولا كوسايا horanow waliga elinaaya dibna walaga soo leenaaya guntin baa laga digaya qolka qaad la wado waad garaneysa xulaha deeqda ama askari mujrimiin wado baahsanar iyo balal qsanan lama ogoro wasxu guu aaway guntina ma la jalabiyo diblu u iliyo fadana laga riixu iyago guntina ayaa rabi loogeynaa hadii rabi loogeyo hatta ida joo marka ay mujrimiin tiwaa ween ii jeemaan dad aya e bakuu jira mujrimiin akadabtum ma adbaniisen bi ayati ayati kansoo dojiye yakuu wi kaani ayatina ama kuu muujizaata wixii ayada in haqaydeen ku sheegay kan idin ku qadciyay kan idin soo gudbiyay e تذين كونن كوني لو بها ايات كان علم بكو كون من يا دور بينسن حقلك تاس اما لا شيء محي قد كنتم ان جردن تعملون كوسماي بها ايات كانت بينسن حقلك واحد جردكن كشي كي ومعروف حين لقوا ابو اللقوه أبوهره كتبك الله صديقي الرسولك بعد فلين جريتين مساوح الجين هي جان كودرسالين النفي يا شيطان كودران بعد قبان جريتين سؤالوا أما هذا شيء محوية قد كنتم هان جريتين تعملونك وسمين تواب على الهواء إن كان لكينا ووقع القول بعد عدد عليهم كوركولا بما كي سبب تلي ظلامه ilaa laaytu almaan wa shirki samayen naftu laaytu almaan wa maamurat ki bafaray tir daren manhiyatki maamurat ki dayat manhiyatki nakatagen adumi baytu almaan kul kaadun miga samayen sababted lawayan aw fahum mujriminta la yamdghun mahadlan wa is diban laqantiya gorda ila laadiyan ألا أنه إرتاغن يا إيه قلت جواب إيشيقان قرن ما إيهان ماذا حيلا لدينا وصدق الله إذ يقول فعميت عليهم اللعنباه يومئذن فهم لا يتسألوا خبر لنباهين دابيلا مالوا أعلوه لا عجيان لما يقوم وذكر رسولك شرفت له قلت شاقوا ماذا يوم ما لن نشاقنا الجريس أن نعشر كل من دونه من كل أمة كومادلركه كوليغاد حقاد وانك كل مينا فوجنكو لمن كميدا يوكذيبن كو بينيا ياياتنا بي ان الله ايات ان الله كو بيني ايانكو دي واويناي سوهر مريناينا او وهم كو اكو دنبك كو واوي حتى اذا جاءو مرك يمهدا اي قال اي Aka, te muutte min, mä etteenisen, aiatit, ani kalla aiatkin saada, jee, mä etteenisen, valmtohjutu, ilmkoivan kabin, me ha aiat keiber, ilman aivan ku kabin, aiat mukavaro, iä kibir, iä annat lebentisen, saumaa, am ma القول هو عذاب الهوكو حكومي أي عليهم كرقودة كلها بما كي سببتي عذاب كان العذاب الهوكو حكومي لغوما الظلم قفك القلان أي اللي قد قدسنا بما كي سببتي أي ظلم الهو الظلميان أي شرك السميان أي نفسه هذا الظلميان أي الظلماء الظلميان أي قول خربه كلها وفهو مجرمين لا يندقون ما ورهما اولم يروا ان جعلنا اللي. الليل اياك يمرك لددرري اي لغهو غانسمي واي الربقي خالق أمي لغهو كو سوايي قاركم دا كو كان قال تعالى فبيو اولم يروا هو ينركن ان ان نجر ابا ان جعلنا الليل هليه الليل هذين ضصميني كل هذين لوسمه يوما حي ليسكن كونك الي دغان حصلان نستان فيه Hänkin kuviisiin ei nasta, häninlla nastaa juo, aihurda soudega iso, o aikallaan lajella juo, alla rahaisa juo, aho aho kutsa lajeli, valla kavanaa juo, valla kavanaa juo, havaski valla kavanaa juo, isävaltaan bara halu kutsa lajeli, uun nahar, mälin barnu muu busiiran isävaltaa إلا المالك إلا شقيستان لدونا وجعلنا الليلة لباسا وجعلنا النهار معاشا قلنا أولا شقيستان يا نلو إيا معيشة لدونا قلنا دونها دبجوك إياه أولا هاد قباني شوعة كيف تيمي يوم البهني وجعلنا سراجة صاري سي او معيشة دي النلو هادو كسباتي قلنا ربي سبحانه إن في ذلك arimtu alaydin shay'a habankiina hasil ya daganan laydin ka dhigay malintina midu aydina rasul laydin ka dhigay wa ku sugan la ayatin tusariyal wa wai mahalliin tusiyi ila wayn wa'idka jilidiisa u jiro ilmihi suh wal bayyadan awadi suh wal maquniyo ma'maduun ka ايه الليلين توصي خب النمد ملك الليلين هربيغان ايه الليلين هربيغان اقوصتان ونوفيه عباده سمعيسان اعكد ان بيس اول لقوم ان يؤمنون حقر همين ايه ادلة لقوم مؤمنية غير بالله هربيغي ايه اوحا قرد المؤمنين تاقاران لووشغي لانهم المشتفيدون منها ايه الليلين هربية اقو اقوصتين خب او لم يروا موين ارخين كوان كاردا اننا انك ايباء جعلنا انو يالي الليل هبال ايانو سميني ليسكنوا انو انستانو الرحيسان في هبنك قديس في احلو سمين كبير يبوخي عيار ومسامي والنهار معلمتين اوه سميني مبصيرا اصلا هو اجيه تسيني او احل عركا ان في ذلك ارمتا قديسة او حاقسوغن لآيات تساليها الواوي لقوم تدرغوا صرا يؤمنون حق رمينا يوم ويوم ينفقه في الصور قيام ذهب لعضين واطنا نفقه كذا قبل الدنيا ذلك كذا قبلنا آخرنا أي بالله فنيسي إسبدلك لفد الدقم أي إسبدل دونك إلى آخر واطنا تعالى فبعوه يذكر أيها الرسول الكريم وماذا واحد شكتا يوم مال إن يجير إيمان إيمان إيمان ينفخ الله أفوفي دونه في الصور بونك قياما الله أفوفي دونه كل بونك قيامة أما هو عرب أما هو أبون أفقى حضر الله يا ملك الله ترك لي إنه أفوفه وعن توقسنيه أفقوا كوايا اذا ام يا ياخلوفو أمرك إنه أفضل امر أي يسوغا يا وإلا واديات رسولك تا زي كسوغنا سي الذي صلاه والسلام او بعض صحابه اديه لماك ولا سوقادي او يري يا رسول الله وحالم سالع دون ما سمنجت بو يري مالي وري الدنيا اني يا دينه ما هو كلدنا وقال انت كما صاحب القرض بو انكم ملك يا Kuka niin syy ei, jättävät olenna, kuuluu vahassa jäyä, kuka näistä loukkaa baaju, isku palballarin teida, tänkemäjä. Vaijouma mälin, jonka hulla avu vii dona, fi soturi bunka kiymo, fafaziä, vahergegih dona, men في الأرض واليال كقول هذا كوسوكن جني ينسى باللود لا يحي إلا من بان أرجع شاء الله أبا أودانه إنه سأرجع حين حديث بونك اللوغن لفتو وكل أمك إلى إلك أتوه الله يويمنا يال أخيرنا يعود لايصن أو كبير أيام مدحنيم أيام بقرنيم أيام مال يا ريني دماغي أيال ما شاء فزيعا ما لاكرنا فصاعقه اياد كو اركي دوندا كل كيا تورا نفخو مصدع رمصوا الله ففزيعا اي فصاعقه ثم نفخ فيه اخرى فياهم قيام فيداهم قيام وينظروا كل كنفخه وصده مدوب مدانه واتلوه رئيسه نفخة الفزع الى الليل والوعده تلبادنا النفخة الصعق والله قرعم يا نفتها تغيزا تسد أحدنا النفخة البعض والصبح سد علاو يا ما فزق يا صاعقة ايها يسكن النفخة كليتها اخر كيس اول أول كيس المامي ما قال كي كوردي النفخة إلا مغلو أو عن المغلج جري أوصل لا أرجج حب الله بناء تفضلنا والله قرعم يا Oi, iskuumet, jan nefħatul bazi, o kalluuso bahja, paramadalla valakaulbaikavan, ma jomman malin, usehkumadda, nufahulla vuvi donu, esuuri bunka piamu, ova fazia, uarga dihi donu, man unka, fissamawa, illa li għalguduaat husuven, oman velaldi, man li għalguduaat illa man Mahani saallahu, ebahu doni. من أين أركضهم قلت أقول إلا من شاء الله أوليري أي علماء غرب غيري مثل النبي الله موسى وادكور فزعك قدعي سهدد إلى دراتي ودمتي ما أركض أحيان قلت أقول هذا نفخة الفنه كبا لكن ما أركض أحيان قلت إلا من شاء الله وسهددي ونبي موسى وخرئه قرعمي عَمَرَ رَبِّي أَرِنِي أَنْظُرُ إِلَيْكَ وَأُنِيرِ فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَائغًا مَرَّ كَمَرَدَبَ لَمَّا دُغُسُوا خِلَيْنَيَّ حَمَلَتِ الْأَرْشِهِ إِيَّهُ نَوَادٍ بَيْنَهَا يَا سِيدَا صُلَمَدَ قَارِئِي إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ كُنْكَ يَدَيْكَ داخلين اليقعدو ليسن اون كبر يا اسبور بور الجرين باشكم مثل ياي لا شي من ياي حكون لو شو غيو متامين وور ياي لنعسنيها الله يملك وترى الجبال تعصبها جامده وترى عدارك دونت الجبال بورها ووه هذول كانوا مسغاي اي هاد تعصبها إن طبوريه أملا يندونين إن يهين جمدة كوا أنجعن وهي يدو جباش أيتمر ووريجن مرة الصحاب ضرورها إكذا يوصاها شري ضرورها ووريجان وكل الله خب مام الذي الله أتقن الصعي كل شيء Seillä erikä kulli suray allihisugaih Ey ahdana babi inaia hore E i aysinti silla aburaih Iy ebriintan denbe Elle ebriin allah Alla farsemmadi Alla di allaha Atgana suguayh Kulla şeyin Wa allaharka ideilki suray Ey ahdana burin aia allah Khabirun Wa hukkudal Binnabu hukkudalui Elinka onka asumainen isän, huni ja samba, vaasumainen isän, kipi hukujan jälkuja, oveiden kuraa isästämä ja vanuidenkin kaavalmarin dona. Otera on haderki donta, eli vaala buraa, taasaa voa, minä tu buraa muojaisi, jammijatan mit engelen, afdilasukan, vaiyya dona ai, tamuru uverei, murra sun alla, alla versenvedi ul. الذي الله أتقن السري كل شيء وعلى ركا إليك إنه خذير حققالوه بما هو عاد تفعلون إذنك سماين إيساو من جاء بالحسن وليس قاني أدو يدا أخرم إيسا أدو يدا بابا آخرة باللافاتي أواعيسك عادة وبصيلة نتيجة ذو عاوة فاتكاللابئن النقون أيها قف ماشا حسن لتاقي وأل إيمان الصحيح والعمل صالح لبدا إيساقه هو أي وماشا تقاي كارقة قحية دفاته إيبوقي المشاق وحكما كارين مدناء الكفر والمعاصي والظلم والفساد وماشا لاتقاي كاسنا النار بألقواه في قنبنا خالة تعالى حبيوحو من ضدك جاء عمالين تالليم أدفقه راها قيامه بالحسنة واتينير حسنة إيو خير إيو بر إيو وحاصة دان ومدع قد جود وحاوذ قدقر يوح الله وحفظه عنه دان برها دين ليرا طاعة دين ليرا حسناها دين ليرا خيرها دي اسم جامع لجميع ما يحبه الله تعالى ويرضع من قول أو عمل أو اعتقاد أو انفاق مال شر ليرا لي أما لي أما اسم ليرا لي أما من عسى الليرة قولوا جامع لجميع ما لا يحبه الله تعالى فما نقول بقولك من جاء قفك خيام الليل ماذا بالحسن ونادى ماني عمر صوب قفك الليل ماذا فله خير آخرة جنية بدافيا سوين بقولي منح من أجلها حسن ذي الدنيا هو كسم لا يدرت خير خيال شيء وهم كوا حسن ذا من فزع يومئذ ما علم تأقيامه ارجج الحجره امنون وكسمت غبان امن بيك يهينوا ويعجو ساق الكمل يومئذ الامن كل قربك ركلوا يومئذ نقروا من جادر خليما في حسناتي وانا خله منكم علي خير وانا قبول منها حسنت اجل قد كل لي أما بحق أكره الحسنات بسبب تد أي واحد هنا خير كل أيهاي وهم كوا آخر خير كلا من فزع يوم ما يجين ما لنتغيا ما رجع هذا آمن كوكنا كو بدقل أيوب قلت لغادني أخوك ومن ضدك جاء غيا ماذا لي ما بالسيئة فما لي ما تشرك هي كفر يا معصيوك فكوباد والأفجنبية وجوهكم وجيالكم هذا أي في النار نار تجدي هذا الواف جنبيا ويقال لهم وحلو هذا قل قول قولي النفس هذا العذاب يا هل تجزونا ما الله يدين هذا المريء إلا ما شيوح عن هم و الله يدين كذا المريء أتكونتم هنجرتين تعمرونك وصمي من الكفر والمعصي وإحنا ثمان جرتين أنا القدس يبى كنا ساس أفكار لوجي كورك أريده أنا هل تزول إلا ما كنتم تعملوا وتعذب لنفسي نفتي بالعذابي نفتي جسمي جواك الله جسمي جو دودا للدوباء النار لجو قمدين أياك فعلا لكن نفتي هذا الله أنا كفلا هذا الله أنا كفلا هذه اللي وافق من يعمل له عياهم اللي وعذابه وأهورا يساعدها كجودودا نيا لكن جيرك عليهم عاديس كهذا شروه تفهدي اللي وقرد كل كلها رياضا كل قلولنا نفتي بي عذابها فأحادي بي قادها عذاب كان ليس كوا في قنبيي جركي بوق المدينة كلها نفسا والروحا وجسما يظالم كل عذابها ومن ترجاء الليهم بسيئة الحمان فقبض وحلا في قنبيا وجوههم يقواجي الكوضة في النار با اللقاء في قنبيا لهم وحلوا إيرا حل تجزون ما لا يدين أهل إلا ما شيء واحد عن عين أتكونتم إذن كفي كف الدنيا الدنيا تقولها تقولها جرتا تعملون كواصمة من يأكلون ماس إنما أمرت تحديد صوبنا عليه سلَات وسلَم أم مهم هذه تحديا يا وراكدوم مسألة نافعة أنا وراكدوم طيب مركل يا كعبلا أما هذه التي كنا يا وجه الدين أما أن تين تقبل دافع لا لونك ناجي أما عند لجاري وايد لونك صوب لا ثوب ناجي يا صورة وهلا عبده يا مكعبلا وهلا جياب عوام المسلمين إنهم هذا وهلا عبده يا كعبلا إن يطيب وعلى كده أن تين ينعي أيدهن واقع داي حقنا واقع داي فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا صورة الليل سورة قرش فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا هذا البيت للمورة حب هذا البيت اذا قال الله حد المسلمين تقول ايكوه الوليسا ايكوش راكي قلسا تتكى بقى انه عابدات ديديسان اذا انه بقى عابد عابدان حباد الموحن بقى حيني اهل كل حجير اقابد قوه ريقسان ايسان او دنكان ايسان او طابان ايسان او اسكول الجين او اسك الله اللعنة ايسان او وجه اهدين كان دقا حفاظه جيد ايسان اذا دقا حان ان اغا حدان كو وريقينو اما وجه تعاليم رباني عن فرانينا فرينينا يري وجه اهدين يري كو وريقينو وليطوفو بالبيت العطيق وإلا لقا حندنان كلا ينهي مال سيد عمر رضي الله عنه حجرا سوادك ان تقولون كذي يري علمتو. أنك لا تضر ولا تنفع ولولا أني غايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك أبدا حجرس في بقناك لقع إن أتانك وحيق والله إنا ذنبذ يباف بدنا هاي، صبنا وصدا يلاي يا نركي أنك نوحان له يري واتبعوه لعلكم تحت الدين متابعا نجالي حلق نركي قال تعالى هذه وحيري إنما وعك لماه ومرت وح على فري أن أعبد إنن أعبد خب هذه البلد بلد كان مكان خبي قاله مكان واحد العابده مكان ما كعبنا ما حرمنا ما خبي بالعبدة يا هذه واجي الله دير السجيري وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره حدام وريج إننا يري وليتطوفوا بالبيت العتيق ملك تعاليم إبان فنينينا كمجر مماشا بانقاري الله أمره أنا عبد من أن عبده خب هذه البلدة بلد كان مكاء خبقينها من أن عبد الله فري الذي خبق حرمها بلد كان مكاء قيمها ويالي كانت دوي بلدانك كالي خبق الملك عباء owajiga laadiyo oo dulka ugu qiimi badan oo dambiga lugu dafo oo amaasha lugu sameeyay gudheeda boqol kun oo goorna lab laba oo gurankiisa ku dhaartay oo kusoo dajiyay walaa ilah waxa وحول ابو ري لكن ابو ري ما ولد دوراني ابليس سغا ابو ري لعنت بونا كريدي كذبنا وا ابو ري صنعنا وقمي هي كل قوس هذو ربي سبحانه وعز وجل مالني سي اليوم عرفه وكله اما يوم الجمعه وكله اما ليله القدر وكله ايوبله قار خدي اشهر الحرم مالني قاربوك دي وقو ينتي قاربوك دي وشرخي قر بو وله كل شيء وحول بيسغه اسكره كل خاصه و هو ربان ديماينايا و هو ربان وسن قيمه و يلهي و مرسو خالاي فرج كون اننا نغدو من المسلمين انت الله هو جانسن امرا و نهيا فبيوعوا ما المريسه ان الله يفرى و ان الاخر الله يفرى القران قرانك انا اغريو أني <تصفيق> لا أغني تي لا واحدين كمثال حنوم بعليين كربا القرآن كان كلكي نكو أغري إستعان كانوا كل عيسى فمن روحه إهتدى كهانون قران كان كلكي نكو أغري في إنما وعكر ماها يا تدي وهو هانوني لنفسه لمصلعة نفسه نفتي سدنته أيهانوني ومن روحه ضلل ما فقل خصل اللوحات هذا انما وحكلمها انا اني قمن المنجري انت دغيش انكمي داي خاد ابن كاغديل قرانكينا كسو غارسيه محاسباده لوولو حسابتمو اول مري هذا رغو اول مريو تا الله راني غاو سيدي واي داماتي انما وحكلمها امرتو الله يفرى انا إن هذه البلدة. نقال عن مكانه ونخبره الذي خبره حرمها ما كدرجيه حرميه حرم كبريه وحين فلوه قرائه كلن بات جل تذكر أوسماي الله نلقو عبده وله الله عزك كل شيء وعلى رك aidesه وما كر قد ما أن الله الأول لله ملك السماوات والأرض وما بينهما انت رئيسك عزك وله بكره اياله كل شيء والا رك يديك وامرته وعلى فرى أن إن انا اكون اننا هذا مسلما ألم يهو أو من ان لم يوه غانسم وكيرما امن المسلمين انت اللهو غانسان كميدا وانا اسلو اننا اغري الله فرى القران قرانك انا اغري فمن روحه اهتدى قرانك هو فإنما حينما وعى كلمها يتدى وهونوني النفس فهدايه كدا يدزه تنفع نفزا نفتيزه وعترته سجاد بدو هي جنكو هلايا حنونكو حنوني ومن روحه ضل اللمانه فقول وعاتره إنما وع كلمه أنا أنيق من المنذرين إنت دقي جيرتي أي شيخ ربي أياك من ذحين وقول الحمد وقول وعاتره هذا حصول له الحمد ما تقول ليه للا خبرك لو عبودا إسكال مكا مركا مركل سيوريكم الله ويدنتوس دانا آياته آياتي سبق إذنتوس دانا وعذوسا كل إذنتوس قرب إذن كتوسين آية مركوها الرئيس يوم البدر باعه من آيات الله لا توسي ها كلنا سدح بقولي سدح يا طبعا إنتي لا لا تطباش إن اللي جدي ليه تطباش إن كل عادي حتى نمارك اللبات فتح مكا الله يجي هيك اوضن بها الله خفصة حتى نمارك اللبات نفحه هي الله كل آياتك قدراني سياه وودي سكواركتان حبالا يدينك تصين دونا مركزات فتعرفونها آياتك ايبا اقونسان دونتان وما ربك خبك معها بغافل ألمك عما وحي حقي اي اتعملون الصمعين ايسان كلها وعدي وعيد بي يعملون نقركلوا قالوا وحي سمينا يا حنيد يسان يا ايدينك مؤمنين تا وعاد ايمان يا طاعيه وناك سمينا يسان لابد ابن اللمانوغا لابد وقوا كستا وحي مراتي يوم اقول هذا الحمد معرت ايداي لك لله شبيده غير سيريكم الله واذا انتو سندون اياتي ايادي الخسيندا الله سارايا وفتعرفونها أيات كيبه ودقونسان دونتان وما ربوك أذيك الرسولك ربك معها بغافلين ألم يغمعها أما يفعلون أما تعملون إذنك مؤمنين تاوحى سماين إيسان يعمى يعملون قال هذا وحي سماين إيسان ألم يغمعوا وووغيها ونقافل ملينا يغمعوا سورة القصص سورة القصص wa surati sidriyyati allati tanadu quraanka u boqol ya todani ya fa sura dodiyay kana bila wanaayo surati al-fatiha wa kun aqiya suratu an-nas tirshiga suratu al-qasas surati Ada allati tanadu maghada suratu al-qasas bail layla ayyada yundunta qasas قال الله تخف نجوتا من القوم والعالمين ايه يكون هناك سورة القصص بالله سورة القصص مكية ايه كمية سورة دي سورة ايه انت سوبانه عليه الصلاة والسلام وكل الله هكه المكرمه وانا سيده قرانه بذن يهي الى اللعية سيداتا سورة ايه ايه نقش اقني سورة القصص كمية وآياتها ثمانون وثمانون ايه سورة القصص آية هذا سد هي سد سورة القصص سورة الحروف المقطوعة أكو باللابنة هي سورة دي أفارية تبنى هروجودنا سقالي اللواتن بينكوس أجنائي كل خي هذا وسورة دي أفارية تبنى أكو باللابنة إذا الحروف المقطوعة وصي من سورة القصص وباللابنة واتنا أبدأ هذه السورة وعن سورة دان سورة القصصة كو بالله بايا بسم الله ألا مقعي مقع عقيمي قبضا أسكشبي ألا أل مقع عسكدي الرحمن نعريس قد نعريسة الرحيم نعريسة نعريسة طا سيم الله أعلم بمراده بذلك الحروف طا يمين وحول جدا الله يقان تفسير يقان ومتشابهة اوصا اقول اونك اي اعلى خالية يتاقن اي اضاصي ممكمت ساسا الرجاحن تنبيهية تعجيزنا واكو جراء كون مشركين تلقو عيسي قلييي بالحروف تا انتاد قادة تان حروف تا او اي سميه وايه اي امرك اي دقايسي قران تان تلكا طيسيم يمين آيات الكتاب إضافة بيانية آيات من الكتاب كتاب في القرآن كا آية كاملا آية باللودة هسيم كتاب المبين عدينا يي حقا كان عدينا يي باطل فمت عدينا يي كان عدينا يي بنتا حلاش عدينا يي كان عدينا يي عرامة صعيل عدينا يي وصدق الله إذا يقول ما فرضنا في الكتاب من شيء إلى كتابك سواء القرآن فيما له كتابك وأحكتك على دجاج أيديش تلك تاس تاسين الْكِتَابِ آيات الكتاب كتابك القرآن كريم جبضنا أيديش قبل من نبي موسى وفرعون بالعقي لقوم يؤمنوا قسالك قبل الله باتي نبي الله موسى قسابيسي با سالك ايه جهيدا ايه آساشك لقبل الله باي قساس كنواتين نيري فسولك تسليع اغسوغن امدنا اعتبار با اغسوغن هناصر تواوين لغوها نونان ترغيب ايه ترغيب كلها قلال لغا شاكيو اي قلادون قلحون هنا هاي هلاك يا دبرگوين تيو كلها دي لغو شاكو خلق ووحا اللغه سميهي تريب و اللغه بغدين قاليه حديق رفيعا يوعي سميهي يا جندي لاشيكيانا ترغي و اللغه يشكاليه كل كان لبا امصور واوي او هدايه و قال تعالى خدي و يري نتل و عليك أيها الرسول الكريم فصول صوبان او تسعد و حنكو اغنينا من نبأي موسى من بعض النبأي موسى نبي موسى خبر كيسي قاركي يا وافرعون نكملوك يا فرعون خبرك لحمري فارقي ما انكوا شيء جينا وحرب يري بالحق كل ما انكوا شيء جينا يو على جثة جينا يو وأنا لقوطري ما يو سدي واقعها أو أقول لا حدا ينوحي انت ان كذا خديره عا وكور الله ينغه وريستو ميد بملف مخمرينا اذا بالحق سي دارينت موسى وفرعون يودعد كون اهمتي ان كوغو شيغينا لقوم بان سو شيغينا او كذا يؤمنون حق فمين يتر وحنو ورينا عليك هذا الرسول ك سو بنقركاغا من نظائي موسى وفرعون فرعون فرعون يا موسى ورقه ذي قارك يعني بالحق سره النماه وشيغينا لقوم تدو شيغينا يؤمنون حقا رمينا فرعون صلى الله عليه وسلم قال تعالى خدوح يريئنا فرعون ننك فرعون ليلا وليد من ريان بألورينك كلمة فرعون نانيسوي وننكي مصر حكومة لنكي مصر حكومة الملك مصر حكومة أيها وحا ننكي مصر حكومة فرعون لا يجري وإلا إذا جمع إسحاق وعلي إلى مصعب بن الوليد بن الريان بالية الماء الوليد بن الريان أيال إلى خاص مجيء إسحاق إن فرعون من كافر على وو كبري في الأرض ملك جده إسحاق ومصر ملك رمتيج مصر جده كوكبرى أو جعلوا حيالي أهلها مقالا ما مصر في دجنة si yaanka waxa kooxo labo u qaybiyay sida yaalay yaastabee ruu منهم u gumeysay qayfatan ko minuu yara kamida baybenu israayil istilaaf go'go sameeyay gumeysiga ma kamida yara bixu wuxuu goor goorayay yad bixu lanora ruhi yoomi usama injiree qila shuka uru injiree أبنائهم إلى الشهداء ويستحيي وحوه إسكدا في جيري نساهم حوانك وولوال كما قبي إني أذيقان نوال الربي نمرك وإسكدا في جيري إنه في عمكان وحوه النغضي مفسدا خربا مصر كل إلي من المفسدين كميرا هورا عن عروتا وقورا يصرب إليه لما أبناء الله شيئي مدوا حال إلي سياسيا بأرنتوا هيدو ناس اللي بره بعد بنو إسرائيل يا قبض بعد دعنا بنو إسرائيل كأدوا فرعوني جاي وحاليا كم بنو إسرائيل سيؤفر هذا يكون صعدان مردو قبضه بايكع عن صرين دونان كل كوايننا كل كوا لنا فينا بنو إسرائيل بلنا فينا جاي هي شو هيا كلوحيل يسقى وحكور رياضي إساقه ومصر دبكة كعاي أقلبي بني إسرائيل لأي بدبادين أقلبي قبضي جنقبته أبوان نبي وحشاق يالي بقو ياري ويرياضة على فصيره وحالي خاركة بني إسرائيل ويالكدشة أي أبو قرنما دكاله وريقا كورك عيدين وبابين أي خاركة نواب غالينا تبا قلبي يا مسكحة أو قلب حدي راح ينويلكم هذا شيء ما سوالي ما لا لا ولي ما لا لا مراد صلى الله عليه وكبوي كيد شب هدان كو رو حي قفسنا مركو ويلو شو كو رو ايو ان كذا شيء كي شيء لا يا أي يكرين مركا ضعف بشر بشر كي كذا شيء إذا كنت ترى ذلك الأول إليها بإلا كيبو كولنا يقول يسو جوغا كوكا الله يناك ضعيف بني آد إننا في عونا إننا في عونا لينا حلوها كبري في الأرض للك قده يسا وجعلا وحو يالي أهلها للك تدكي جوغا شيعا كوحو إننا وحوكم من بابي فاريغ تسود تدكي ساهم دمي الصلاة مري إنه شهر جايد يو وقارن صدوية. Kana gaagiio min baavifarirhtasy väkäkalatuu. Kolkaatkää tyyki oli skaorijeelliisi vaat hokumikartaa hadeisa vude girään okuarkaajan sijaanko ako aukaielä uu jastat ehuguna isenäö tai tanko, Min on täläka milä yden byhu uu varjeääju änaun niiresuveä on jasta ai oiskalafajannni saaun hauenkoolla innahufiron إنتوا أخرف <ترجمة> تعيو كميت نقضي أريمتوا الكامر كيف مريشة مسيئة الله يباتي مسيئة دي لها جودة حل وعي مسيئة دي إبدونتي خير كان لقومي سنة أيو إنك أنت سركا دكتور فرعون يكوني سنة الله عظيم قال تعالى <تصفيق> فدوحي <تصفيق> ونريد حدا ابنها وحن دوني أن منا إن نقوله ليس على الذين كوي كركضة أستضعف لكم إسرائيل في الأرض مصر قده هذا لكم إسرائيل إن أنه قلت لديه واتنا ونجعلهم أن نكيه له أئمة مذح ونجعلهم أن يجعله الوارثين أرضا المصر يحكم كذا كو وضع له ونمكنه إن أنه قانجلين لهم بني إسرائيل في الأرض إنا عند ولدنا ويا المامران والحكومان حكومان مدحنا النقضان من كان في رعونه آل الجويل هر كان كده ترى لا سيوسا ليه قابين بان هر كان لا ينعيانا وحنو كبر قايل لا توسو معرفة بشرك فرتي سلمي له وو نريه أنو توسنه فرعونا وهامان وجنودهما حفِّن عني هامان يا قارون مدنا وزيره هوينا مدنا مالكو حيي من كان حمانه وأن من كان تذا كان تذا وضع كقاعدتك وعي ما نبني لي صرحا أغل عيرك همو قارونا و خارونا تقول أني ما بيبوا وضع أو وضعنا ذلك كل كون نوري أن تصنعه في العونا وحامانا وجنودهما اذا مرضه أن منهم كوان بن إسرائيل عقوض كتُصِنُ ما هو فرعون وَحِيَّ كانوا في عون يد كيسانجلين يحذرونكوا الديكتوم، وَهيك الديكتون أيه، أين أول إدانة شر عقمن، حين نفتي س يلفولي يعود دارا أيه، أيه هذا نوعي اللي بفوليه ونريد وعندونا أن نمونه إلى نقول على الذين كُوِّ كركض أسطع في اللجو في الأرض. لو كان مصر قريش اللو مجدي أو نجعلهم عن يقلك ياله أئمة ملاه ونجعلهم عن يقلك ياله يقل الوارثين كلوا كان مصر دحالي لهم في الأرض لولا أو أن تسينه فراؤنا يوهم إن كان وزير المالية إذا ملاه أن تسينه منهم قول الله صلى الله بني إسرائيل حقو الله وحانك ما وحي أي كانوا فعوني الرجيسة أنجرين يعدلونك وكالدكتو وأوحينا إلى الممثل أرنتي بالعبطي أرنتي وحيكو بالعبطي نبي الله موسى إنه علول قلي إن نبي الله موسى علول قلي سقال له السمية إن كان قال إلالية بني إسرائيل ناقو هودا iy ragola kali ilaliya musa abi odiya sawayn buku jiray isaga intaadeen khillaadeeyay lagu yiri nin hadafaa ona yana min sanay qabn israayila awr kay gamal marin ona digayn garan maayo orado soo kormero mi meraajo leeysoor isma ragbu wa isaga kormeeri ku jiray gurigi buu yimi walaatiyo qarata soo qabaysantay yuhani la أم موسى أبور معاده يميد باوقت في جيوانسك صلاة موسى والله أورقاضي وصل للميت على شهده أبر في قوسة طيام خدي المهن لأقادو صدى صوح خاركو دموال أكسيم وذلك إيا أفضة إيا حافة واحد وقدم بضي ملك فرحونا هكا قال بلقو رعايا إذا أولوالكو وحاول مرسدين اللياننا كل شبابات كو كا دي و خيل دودو متو علوشهده بگلکو عايسف او باتيمين واتيم او تيمين مركه ايتيم ناكبر لوتي أولا يقذت يا وليك عقفكا كمون اليمانيك ان قورا اسلام عليك محبة مني يذبه حلفته ذا الله غليين جعيلك موسى كل كاي موسى جعلاتي يدا ماسركي بنانك كوشغيسه كوردغتاي نارتي واقوس الله ضايفي سألوه السفلي أقشني يبيه وده ديني زي على وش هذا ما ته بحنا نعيش متج موسى هذاش كل كوعي الحرب إلى النبي مسويلك مال وعين كرمك أراد يكرمك ووريقها أسكر بابك تاجن وإل ما ده شيء وإيش كذا واقعية وأينا يا شل جل يا وحنا جانا يمدك خاله تعالى خذوه يري وأوينا وحانوش اقنى الى ام الموسى نبي موسى هو يدي وحيقا ان الهامه قلبك اذا اللي ورده ان ارضعيه تضلل مع المادة اخرى نوجد لمرك فاذا اخفتها دار ابزته عليه موسى فالغيه كره في اليم باده تصبت اللي ورده ان اغضي فيه في التابوت سوية طاها اجنو كو صندوق باي سميزي خشبه كان يانجادي اللي وقته مدهان اللان بمهي كماري ساي اي انبياس وماري كارين اساقي باي كرحي ساي بدا اللغو طوري فألقيه في <تصفيق> اليمني بدا ولا تخافي انو ما صوضى بدا كورد انتو حكا عبسان ولا تعزاني مغننتو كان مغيهاي حكا والواري وما نضي يبلن قادك ابارك انه انك اباه ارادوه موساكوشو علينينا إليكا بغهو يدا قفكلا مجينميس ana haga anakala loogu darima ewafuso elinaaya hadu korana waxaan lama ganaha ba ka daran wajaelo min al masri intan xuguso eliyo o adnu jiso kan waliba rasul tuni do walaan hada doo oo satasaayil idakale haba dadu sido haday wadada جوريا فرعون بحيرتك ويا لي ماشوا جوريا فرعون كي أهدينا يو صندوق يقص ولاي بدي أقص ريدي كل كأذك تدي فرعون أيه صندوق يا ركسي صندوق أبض اللقهل لي هلأ أي كانوا وذا جورديز ألا كانوا حديد لبوجي يبا ويل صندوق أكوجي بضأ كان زي هو بضأ إسرائيل ميال. هذا كما قال إنه دلو دمع ولا تبغى لا تقتلوه أسرع ينفعنا أو لا تغذه ولدان وهم لا يفعلون وعصام يدنه ما يب فتقطه وعاف مسجر صدي ألف فرع فرع شغالية ليكون اللام العاقبة ويلام إلا ما إنه عر نهض اواللي يكون عاقبه أمره ايردمبيت شيمو سينو نوغد فرعون يذكيسا ادوان اول وحسن من مرجيه إن فرعون اي وجنودهما إذا اذامدودو كانوا وحين نوغدن خلط اين كو قس دنبابه كس اي يودمبابين كل كو اركل وقالت امراه فرعون فرعون اسلامت وقضى آسيا بنت موسى وحايتلي قرة عين إلغا حدا تقول ليه أنك إيهي ولك أذيك نكويهي فرعون مركبون جوابي أما أنت فالنعم وأما أنا فلا أنك أولي لو لا سيمرضه قرة عيني ما أذيك سواد المراضي إسكاور أرسو وحايتلي لا تغتلوها ديل أسأل لك أيها بأي ينفعنا دبينه وحنك ترى أو نتخده أهي المراضي إنه ولداً إلمه وهم إياكواً لا يشعرون وحوصاً ماينتونا دبداً بالدرامة وذاتي موسى دا سيبدأ هذا يكون ريداً وحوح نرى إلمه هذين بباد كوريداً حلوشاً وحن موسى حينكم جميل مركينة قبل وراشيا ايه يكون درتي يأتي لماشا سنبدأ وقرر لي حانا إيساك تاغل نعم لغو قرن وراشي لكن بالبطن ماشي بيهو نقاجيا هي حضير اللقاء افسده هي ماشي قدام بيهو انت اقوم ان اصور قل واصبح وحو النقضي فأد أم موسى نبي موسى هو يذي قلبك ذي فارغا من عدلاء إلا من موسى موسيح الكي سماهان واحكال قلبك ذاك مجره والوالكباء ولادي كبتي وانا بي ايبه ولا تخافي ولا تعزني سوضافتي انك ادد وحي سيتي لا تبدي اني مجيس به ويلك انا مليتنا لولا ان رفضنا حتى اننا انحر على قلبها لا تذكر هذا لتكونا اني اهات من المؤمنين انت موسى الرومين ايسا وقالت وحي ولا تري لأخته ولا شي اسم موسى لا شيء قصيه الرع حيبت الجوكس صندوق مشهور شعور لها غفيني قرضي قادة يوم يشور مر كي وهو مسيح يسنق دو كبدي با مركه توسا كور كرا سوت فبصورت تفدي اراك ثي بي في موسى غوربي بوخر كل كاني قصر الملك موسى قال اي جنوبين نذر بك اراك د وهم كو موسى قانتك وايا فألقيه كله في اليمن بدأ قد هذا ولا تخافي إنه ما ذاك بقين ولا تعزني مغنانتي ساك الولي إنه أنك إباء أرادوه مصلافين إليك أذيك وجائنوه تبقى منه وحن نكيلينا فالصورة المدلة ديري ومن المرسل أخيارتها إباء لك ديري كمدل فانت قضلوا وحن موسى قرسلي وصندوق إيقاتي آل فرعون فرعون شقاليس ليكون إنو عرب دمباتا دمبؤون نهضا لهم إياها أدوان على الله تقالما وحسنا من مرجية إن فرعون وهامانا وجنودهما إذا مضوا ذوذا كانوا واحد أولا خاطئينك وقفين دمبك كسؤو قريو وقالت وحيث تري امرأة فرعون فرعون ناكتو قبي هو ولدك والد عين قرة عين إلغا حيات بولي أنيقى آسيائي ولك هذه فرعون لا تقتلوا أدلنا أسال لأركة أن ينفعنا إنه نترى أو نتخذه أن نكيّل أنه ولداً إلمه وهم إيّاك لا يشعرون إنه دنبه دي سعوبي وأصبح وحو النغضي فأد أم موسى نبي موسى هو يدي قلبك هذا فارغاً إدلو إن كانت وحي سكتي لا تبدي هنا الموجيس به موسى لو لا أربضنا حتى على قلبها لا أبتأ ذكر كذا تكون إنا يهاته من المؤمنين تحضر الرميسي وقالت أم مصوحاته لأخته مصوح الاشياء داشي قصيه شادقه لو كرمر فبصورت عرقتي كفدي به موسى عن جنوب ملفك أيك عرقتي إن أرنكي سيكو سعدماتي أقل خبقر كإن لقوها يي وهم إياك وأن لا يشعروا وحاو دبدا بن نقند ونوغي أما أنكبدا إنا يولاشي تاعي يهو كون غيرني اي مهر والله هو